يا ماضينا فذاك يا قومنا, يا قومنا التاحد امانينا يا عدو لماضينا فذاك يا قومنا اسمع امانينا وحققوا اخوة الاسلام وحداتنا لكي تهابا وتخشنا اعانينا وحققوا إخوة الإسلام وحداتنا لكيتها با وتخشنا أعدينا للحق اعوانا ووحد صفكم شبا وشبانا بني امتي للحق اعوانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا ووحدوا صفكم شبا وشبانا وحققوا اخوة الاسلام وحداتنا كنوا لبعضكم ويا قوم اخوانا يا إخوة الإسلام وحداتنا كنوا لبعضكم ويا قوم إخوانا يا إخوة راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصافية أقوى مغاياتنا يا إخوة راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصافية أقوى مغاياتنا وحدة الصافية أقوى مغاياتنا يا إخوتي راية الإسلام تجمعنا ووحدة الصافية أقوى مغاياتنا تحققوننا إخوة الإسلام وحداتنا فعِدنا يوم أنت تتم أمتنا فعِدنا يوما أنت تتم أمتنا يا إخوة واحد الأهداف وانطاقوا ولا تقودكم الأهواء فتفترقون يا إخوة واحد الأهداف وانطاقوا ولا تقودكم الأهواء فتفترقون وحققوا الاسلام وحداتنا إلى التآلوف يا أقوام نستابق وحققوا الإسلام الاسلام وحداتنا إلى التآلوف يا أقوام نستابق إلى التآلوف يا أقوام نستابق يا إخوة الدين من عرب ومن عاجم بوحدة صاف نسم في ذور القيم مين. يا إخوة الدين من عرب و من عاجمي بوحدة الصف نسم في ذر القيم مي بوحدة الصف نسم في ذر القيم مي فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فأنتمو منبة للعز والشيم فحققوا إخوة الإسلام وحداتنا فأنتمو منبة للعز والشيم فأنتمو منبة للعز والشيم We are